الأسرى يتحسسون رقابهم فر أكثر من ثمانمائة وثني من أرض بدر تاركين خلفهم تسعاً وستين جثة وواحداً وسبعين أسيراً وعشرات الإبل من بينها بعير لأبي جهل مزين بحلقة فضة وأجود بعير بمكة لأمية فروا يسحبون الغبار خلفهم فصفت الأجواء وتزينت السماء بقطع السحاب وثناء المؤمنين على ربهم بينما ضربت خيمة الذل أطنابها على الأسرى وهم يرون رجلا عاش بينهم خمسين عاما لم يكذبهم لم يغشهم ولم يمد يده يوما على أحد منهم ومع ذلك ضربوه صلى الله عليه وسلم وشتموه وكذبوه ووزعوا أصحابه بين المنافي والمعتقلات والموت فعلوا ذلك دون مبرر ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء عقبة ابن أبي معيط يحمل بيده سلاناقة من إحدى المزابل فرماه على ظهره الشريف فضحك بقية الطغاة حتى مال بعضهم على بعض ثم أتت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتزيله عن ظهره وتمادى هذا الطاغوت يوما فحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلوى ثوبا على عنقه ليخنقه فأتى أبو بكر يركض فدفعه عنه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أكمل صلى الله عليه وسلم صلاته تلك ثم نهض صلى الله عليه وسلم وحيا ومشاثقة نحو أولئك الطواغيت الستة عقبة وأبي جهل وأمية والوليد ابن عتبة ووالده وعمه نظر صلى الله عليه وسلم إليهم ولما حاذاهم رفع كفه بشكل مخيف ثم مررها على حلقه ورقبته كما تمرر السكين فقلصت شفاه الطواغيت وخرسوا كخراف تنتظر الذبح بل لاطفه أبو جهل والموت يخلع مفاصله قائلا انصرف أبا القاسم فما كنت جهولا فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم وها هم الطواغيت الذين أمر بقتلهم بمكة وقد أضحوا جثثا متعفنة إلا واحدا وها هو أبو القاسم ينظر في الأسرى يبحث عن سادسهم فإذا الطاغوت منزو بين الأسرى تلمع عيناه كلص في غرفة مظلمة التقت عيناه بعيني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراجه فنهض عقبة بن أبي معيط ترتعد فرائصه نهض وحده من بين كل الأسرى فنادى صلى الله عليه وسلم عليا ليجعله في الرحلة المسافرة بأصحابه الطواغيت إلى الجحيم مشى الطاغوت ذليلا كجدي بين يدي حيدرة رضي الله عنه وفجأة التفت مستجديا النبي يتوسل قائلا من للصبية يا محمد؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيده حسرة فنطق بكلمة أحر من السيف فقال النار ثم اجتره علي وبعد لحظات الرأى بقية الأسرى رأسه يتدحرج فتحسسوا أعناقهم واستعدوا للموت